الله تعالى هو الحامي والكتاب المبين هذا أقسم الله أقسم به العباد يعني حلف بالكتاب المبين من الله بالكتاب فهن نحلف لا والله العظيم الله نحلف ما أراد الله بالكتاب الناس الكتاب الله به ما هو بشيء الا هو يسمعون انها تعرف اسماء اسماء واحد اه يلفت اسماء الى قرانه باش نسمي الله ما بيسم واحد عند عند الناسيه ما بيقسم كل واحد به انه عظيم اللي يحلف به الله حلف بالكتاب اللي الله لا شان يعني على يروح رح لهم عليهم أنت هم قشوره حامل الكتابين إنه جعلناه يقول عربي حلف حوال الكتابين إنه جعل القرآن الكتابي جعل القرآن عربي لعلك أنت يعني يقول عربي لي رح تفهمه وتعقوله تتدبره لعنه وتفهمه وإنه في أم الكتاب لدينا علي الحكيم قال الله إن القرآن الذي أنزلناه إليهم ايها الناس كتاب على ان هو في ام الكتاب يعني هو في فلاحها المحظوظ مكتوب الكتاب في فلاح المحظوظ في السماء وأنه في ام الكتاب لدينا عن عند الله في ام ام الكتاب يعني اجل التوراة عند الله ام ام الكتاب, أم الكتاب, أم الكتاب هو في السماء القران فيه التوراة والانجيل مكتوب فيه قال ها قال الله انه نزل هالقران عند الله ولكن هذا حكيم الكتاب الذي يجعل يعني المكان العظيم عند الله يجعل الحكيم يعني هو مشتمل على يجعل هذا يعني في أم الكتاب لدينا يعني عند الله المكان حكيم يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل ولا نشوف من ت ولا نشوف راض من تؤمنوا به لا لا بد أنبل لكم لا لا تصدق يوم الجماد تقولوا ليش ما جاء أنا نذير ولا جاءنا وحي ولا جاءنا حجاب لوهابذنا الله نبيوهابذنا كتاب نحنا من نحتدي نحن من ما من خالفنا قال الله نحنا ساكتين لكم أثنا قريب عنكم من تلك الصفحات يعني نفهم لكم بدون واحد بدون وصي وبدون كتاب يعني أنهم مسرفين لا لا بد أن أن بلغنا قدية ولكن اصبحت مسافه لانه يسالني ان يكون لدينا مسافه لانه يسالني ان يكون لدينا مسافه لانه يسالني ان يكون لدينا مسافه لانه يسالني ان يكون لدينا مسافه لانه يكون نبي مسافه لانه يكون لدينا مسافه لانه يكون لدينا مسافه لانه يكون لدينا مسافه لانه يكون لدينا مسافه تأهلتنا أشد منهم بطشه ومظامثل الأولين، وبيها الكلية دولاك المثبتين الجوار، أدي له فصيلة جدعة الأنبياء، وبيسبده على سبيل الله بيها الظالمين، قدي تروحون عندك جماد لا له لا عليه ما ولا علي. ما بيأخذ من بعض، ومظامثل الأولين، بدمعصي النخل الأولين، وكمحاج عليه مثلنا جاء على مثلنا على الأولين إذا ما بدهم يؤمنوا برق عاله يصدقه محمد في, في نجيه من الله. قال عليه بالمناسبة الأولين في حضر في حضرت لا جعلهم مثل ما جعل الأولين. ولا إنس من خلق السماوات والأرض. لا يقولونا خلقهم العزيز العليم. نفس عز أنك محمد من ذي السماوات والأرض. لا يقولوا خلقهم العزيز العليم خلقه الله. ويجاوي ويجاوي عبد الله. الذي جعل لكم الأرض منها مهدا ولمهدا قراءة الله جعل البشر الأرض مهدا يعني مهدا صار محل العيش على ظهرها وجعل لكم فيها سبلا جعل لكم فيها سبل وطرق لعلكم تحتدو لعلكم تحتدو إلى الطرق بجعل الجبال والشعوب والوديان وله صحراء سواء ما ما من ما من حد يروح الطرق وع وف... في السفاح يعني بيتعلم من والشعاب والوديان و... يقول لكم تحكدون السفر يقول لكم لا سوء. كنت قوي فطرنا. والذين نزل من السماء ماء بقدر الله جعلكم من أفضل مهذب وجعلكم من أفضل العالم مهذب والذين نزل من السماء ماء بقدر يعني, ما ب... يعني بقدر ما ما نزل شيء كثير زيادة على حاجة ما نزل بقدر على حاجة بس نزل بقدر على فان شهرنا بلده الميته راح نروح لها بنعمه كان ذلك تخرجوا والله ثلاث باش خرجوا من القبور انما اخرج اثمار وازهار هذه البلده الميته وكان كذلك تخرجوا بلده تخرجوا وتحيوا انما عاد هذه الارض انما بعيها يعني في راس تستبعدوا قدره الله على احياء الموتى اهذا عيده في قدره الله اذا على الوه والبلده الميته كان الميته باعها ما فيهاش و جعلها مضر و جعلها حين حرجت أشجارها و أتمارها و اكتسكت الأرض بل حياة فهذا جعلت تخرجوا أيها الناس مضبوا ركوين فما حرجت هذا الأرض أتمارها و اشجارها والذي حلق الأزواج كلها أصناف المحلوبات فهي حلقها أصناف المحلوبات كلها و جعل لكم من الفرق و الأنعام مات الحكوم جعل الله لكم من السفر و ما تركبو على ظهور ما تركبو فظهور يمشي كل دولة لا دولة بيتسو على ظهور تبفر ظهور المرتبات ثم سترضي نعمة ربكم اذا استويتم عليه تترضي نعمة الله عليهم إنهم عارفون هذه المرتبات السكون والعلم يتركبو على وتقولوا سبحان الذي سحرونا هذا إذا لكم نعمة الله عليكم, نعم عليكم نعم وسبحان على الله فاكتسو سبحان الذي سحرونا هذا يعني اتقدس الله أصعاله أن يكون الشريف ولا ان يكون أهد إلا غيره مبلهو هالي أنعم علينا مبلهو إله واحد سبحانه الذي سحر لنا هذا وما كنا لهم مبنينين ما كنا لهم مطيجين ما هي قدرتنا ما, ما هي بسحرناها الله يسحرها ولا بان سحره لنا الله سحرها لنا وإنا إلى ربنا لمن قلبين يعني كنت تقول كذا نترك الله على ظهور الدواب وعلى ظهور السفن سبحوا الله يعني تنزهوا عن أنه كل مدير ولا شريك وكل الى إله غيره نبلاه وضيح لك وسحر ورزق وأنعم وما وإن ما كنا له وما كنا له مطيقين ولا تسير السفن وإنا إلى ربنا ننقلبون وإنا الله بأن نرجع إليه بعد الموت لأن الله وجعل لهم عباده جزاء هذولا المهركين أهل مكرة. جعلوا لله من عباده جزء، جعلوا الملائكة قالوا إنهم بنات الله، جزء من الله إنهم بناته. إن الإنسان لكفور مبين، هذا لكفر كفر ضربهم كفر، وجبال كفر الله. أمي تحلل مما يحمل بنات وأصحابهم بالبنين. قالوا رحمكم منها إنها تحض لها بنات ومن شوف ما البنين أن مشكلة كاذب يعني بيتعور وإذا جاء له بنت ما يشتهر بنات أبدا بي إذا جاء له بنت كثرها ودفنها حية ليش من الله جايب بات يقول ما هتناس وجوه قال بنت كان والله وجههم مستخدمها من العام وإذا بشراء أحدهم المشترين وإذا بشراء حد هم ما ضرب الرحمن المزامن وإذا بالشراء بنت مولود بنت فلا وجهه مسودا بيسميت بجه من يعني من السرعة من العار في كل حد واصد حنجاله بنت فلا وجهوه مسودا وهو خدين بدون ملامة بدون ملامة ولما الله يعلم معبرة لما استح الله يقول له البنات أولاً ينشأوا في الحلية وهذا الخصان غير مبين كيف تجعلوا لله البنات التي ينشأوا بيتربوها في الحلية يعني في الزين أو بتخليها في الخصان غير مبين وما بستمياد ولا إنابشهم فيهم عي النساء كيف تجعل لله أهل الحلية هذه ما بستمياد من العي وجعوا الملائكه الذين هم قبائل الرحمن إناهم المشكين قال منهم إنا أشهد خلقهم قالهم جاءهم حاصين حين خلقهم الله الملائكة وجاءوا المشكين حاصين ستركبوا شهادة فيهما يسألهم الله ماذا كن هذا يسألهم الله عنها هذي عليها إنهم قالوا ها قيل أن تكوت على الله وقالوا قال المشكين لو شاء الرحمن ما عبدناهم قال شاء الله ما نعبد الملائكه وعند الله ما لهم بذلك من عين ما معهم دليل على عبالة الملائكة ما معهم دليل لا من كتاب ولا من نبي ولا أتا رحمه عنه إنهم إلا هرسلوا ما قالوا بيكتبوا إنهم إلا يكتبون أم آتي لهم كتاب من قبله فهم بهم السلسكون قال هو معهم كتاب من عند الله محمد نسكين به هل المصدرين على شركهم وعلى دينهم بأن ان بنات الله ويعبدوهم هم عم كتاب هل المصدرين كذا ومسكين بلا التمستقبل ما نربي تقفق منه هم عم كتاب من الله فيه ادله على نعم عليهم الشرائع بل دام يعني من معهم لا كتاب ولا نعم بالجهه بل داوي ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مسجدون هل ما مرتبه نبغى انهم وجدوا اباءهم على دينهم هم مهتدين بعد اباءهم على دين اباءهم لا دليل ولا اكتر ولا أكتب ولا دليل وكذلك نرى سلم من قبلك في قبله من نذير ولا داوم تربوها ان وجدنا اباءنا على امتهم وان على اثارهم مبتدين كذلك يعني قالوا الأولين مثل ما قالوا والله يا محمد ما ما رضي احتجو الأنبياء, الأنبياء ولا رضوا احتجو لا لا نتبعها أنا وإحنا على عتادهم مثله الله ما عصنا من قبل كثير منهم من ذين إذا قالوا مترفوها إنما جينا أتباعنا على أمه إن على عتادهم مثله مثل ما قال مثل ما قال السور كل الأنبياء الأولين ما برضو يتجول الأنبياء ولا احتجو برجائهم يصلي على أنهم التموجين أباءهم قال اهداء يقول لك ان تكونوا اهداء يقولون ان تكونوا يقولون ان تكونوا يقولون ان حتى يقولون ان تكونوا يقولون من دين يقولون ان تكونوا يقولون ان تكونوا يقولون ان تكونوا يقولون ان تكونوا يقولون ان تكونوا يقولون ان تكونوا يقولون ان تكونوا يقولون ان تكونوا يقولون أبو <تصفيق> من الأنبياء قالوا ما أرضي حتى من أولين سنة قالوا بأحد ما جدنا عليه أبانا فنحن بترجع ما جد شوف أن هذا أمر كافٍ لنا من أفسد به كافٍ كل أدم كل الله منهم كل أحد الله منا الأنبياء فانظر كيف كان عاجبة المكذبين انظروا أي الناس يعتبرون كيف جاء عاجبة المكذبين لكي يكذبوا الأنبياء قالهم بات يفعلون أباهم ولا يرضوا يحتذون الأنبياء ولا يؤمنون حين قال إبراهيم لأبيه قوم إنني ضرأ من ما تعبذون قال إبراهيم لأبيه قوم أنا كافر دينكم ذا ولكن يجب ان بتعبدوها من دون الله ان يكون منها يعني ان يكون هناك منها يجب ان يكون هناك منها يجب ان يكون هناك منها يجب ان يكون هناك منها يجب ان يكون هناك منها ان يكون هناك منها يجب ان يكون هناك منها يجب ان يكون هناك منها يجب ان يكون هناك منها يجب ان يكون وجعلها كلمة من باقية في عقبها لعلها نرجعون إبراهيم هو بص زبيته بالتوحيد بالأحلاص الله عباس الله وحده لا شريك له ولا شركوبه إبراهيم وص بها أبنائه ويعبو بص أولاده ويعب كل, كل نبيل وكل من دلية إبراهيم يوصوا أعقابهم بالتوحيد بالأحلاص لله ولا عبد الله غيره ولا به وعلى كلمة تنباقية على لعلى هم يرجعون لكنهم يرجعون ويخرصوا العبادة بلا واحدة قال الله بمتعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول النبيين قال الله أنهم متع دريس وآباءهم ما أخذهم بدربهم قال الله فقد استحقوا العذاب لأنهم على الشرك وعلى التمرد على الله متعهم أهل متع ما أهلكم ولا عذبهم وأرسل إليهم رسول متعهم لما جاءهم النبي جاء أهل حكدين الحج، ورسوله مبين يعملنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاء أهل الحج قالوا هذا سحر وإنا به كذبوا كفروا كفرهم، ثم بسحر، وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من جليسين عالم، قالوا إيش ما نجي ربه اللي انت يا محمد ما نجي فيه مكة وفيه العرب اللي انت ليش ما أنزل ما انزل هذا القرون على رجل مدرجه ان المكان لا متقايش على رجل عظيم يعني ما الوليد ابن مغيره يقول لا ما منه هناك من خفيف واحد قالوا يقول دول الشر اللي في رجال خفيف يقول ابن الناس لا اسمي ما هو منو رحمة شيء انه احمد ربه قال وش المشاكيل هم دي باقي رحمة الله يعني انه الرحمة الله شبه النبوة يقسموها على من بدهم الله ذي يقسم فالله هو الرحمن الله ذي يختار يخلق ويختار معيشة ما كانوا يوم الخير هالناس اختاروا على الله ويتحكموا عليه يبتكروا على الله هم يقسمون الرحمة ربي الله نحن بسنا بينهم معيشة قال الله الله ذي يشول قسمه الأرزاق وبس مثل نعمه مفضل على عباده ما لا ما لا أحد يدخل الله في فعله. يفعل ماشي أو يختار. نحن قسمنا بينهم نحن ماشي في الحياة في الدنيا. ورفع على بعضهم فوق بعض درجات. في الدنيا. الله رفع بعض الناس بعض فوق بعضهم درجات. يتخذ بعضهم بعضا سخريا. لا يستخر بعضهم البعض. يشتغل معهم. بعض بعض. لا يشتغل معاهم. يرفع بعضهم فوق بعض. لا يدور لا يرفع ولا إنها تعمر الحياة الدنيا. في الدنيا أهلا الأهلا الثراء والغناء يجب أن يفكروا ويشتغلوا يقول عمر العمر في الدنيا ورحمة ربك خير ومما يزعون يا الله النبي نضح ربك يا محمد وهي النبي الوهدية أعطاك أفضل من ما يجمعون هي أفضل من الغناء والتراضي هم في المشركين المشركين هم في سرق وفي غناء وفي أموال في الكارات واسعة ووف الله نبيه لا تستعذن لا بسرام من قنائهم ومن سراحهم ومن تقلبهم في الأموال الطائلة وأنكما معك شيء فقير رحمت الله الأفضل مما يجمعه النبي واحد يعطيك الأفضل وأطلع رأس داعي محمد عليه حين يعني هو أفضل لهم حين آمنوا وعرف القرآن هو أفضل مما يجمعه معه ولو لأ يكون الناس أمة واحدة جعلنا من يخرون رحمه يقولوا يرسهم شبهم شبتم ومعالجة عليها أو هؤلاء سبحانه وتعالى الله أراج أنه متع على الكفار في الدنيا يجب معا ما أهم الله إياها قد أعلم الله في عذاب يهنم ولكن لكن علي أكثر حكمتها من هلاي لأن الله لم على الكفار أن الناس يكفروا جمعها لحين الله يزال لك الله قال منها بيوتهم شدف من فضله ومعالي عليها ظهر يعني ودرج منفضه معالي الدرج لكن لو جعلهم كذا أن الناس يكفرون ما هن يجدهم منفضه ويجدهم لحد ما ما يعني عند الله ما, ما هن لها يعني ما لها وزي ما لها قيمة ونعطيها الكفر ولا و... و... لا أن ب بادجي كتنا أن هو نعطيه كفر يهديه الشمس وروح منفضه عليها ظهر يهديه الشمس على هاتك يفضه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 لولا لا لا لا نقول دكتور يعطي فضفاض من الدهب وفضح إذا ما بيحب يوشي مسكت رجبيها وأبغى فضح وسرف فضح وده يعني شبائك من الدهب وفضح كل ذلك كل ما متعه الدنيا وذمها ولا متع على يعني الدنيا الدهب وفضح سحابة الدنيا مهلا مهلا متع لا يفترض أحد فيها حتى رعشيره هو على لم يكن في حالة والآخرة في أنت رب خالي مبتدين والآخرة هنا مبتدين خاصة ومن يعشب عن دفل البحمن؟ يبريد طرهم شيطان يبريد طرهم قريب أدي عندك الله، ويغفر به ولا به دين دفل الله يستمت على شيطان ش... يقوي قريب على طول يقوي ما يخليه في طريق ويعجب به اوديه العبارات اوديه الحلاق وفالعاسي والمبداء جمع الموسى الذي يمشي عبدك بالرحمن ليتعامل عنه ولا يلتفت اليها الله عليها شياطين قليل من اهل الروح ويعجب به عبارات وانه لا عن السبيل شياطين يصدون الناس عنه عن سيد يحسبون أنهم مختلفين بيقدرونهم في هذا العمل. حتى إذا جاءنا، حتى إذا جاءنا، ذي هذا أسعى مع ذكر الله، وهو جليل حتى الشيطان بعد ذي هذا يقول، وردي بسأ أوديه الطرد. قال يا ليت بيني وبينهم عدل أهلهم يبليهم حتى فأنا بقولنا هذا حين راجلين هذا يقول قال سليمان فما ذلباش الجيران فبأرسلين أنت يعني بيجي بل.. جلين.. بل.. بل.. بلو.. الصاحب سجلين.. في الدنيا أقوى سني وظلتني عن الحدث ورجين تبي في أوجه الضرار عن صاحب بيجي الصاحب جعل الله ولا ينفع ولا ينفعكم اليومات بتمتن.. أنكم في العذاب مشكلون يعني ما هم صتف العذاب إنه باهم عليك العذاب إلا بالليه بايتعذب معه لا، ما لهم هو العذاب شمي العذاب ونرغى تدخلن في ديار هي ما يعني ما هو نافع له ولا محطف عنه العذاب ولا من شدة العذاب يدخل ديار معه يتعذب معه أفأنت تسمع الصمار وزهد العم وهم كانت الضوء المغمين والله النبيه محمد وقراش فمصمد وعم لا الذي تفتيهم؟ ما عد مرازين يستمعون، ولا يستجيبوا لدعوتك، ولا يسمعون تلاواتك، ولا موعظة، ولا هم رأي للنور بتفتيهم في... أيه؟ ما عد ما ما عاد... ما عاد هناك فيهم. اعطيت على نفسك يعني، ما ما هم لا أحد استوعب شيء. شيء نكبسه من الهداهم عندهم مبسوط. تشتري السنة من الهداهم زرع عليهم صم. فأنت تصنع الصمة وسهد العلق ومن كانت في ضرارة البيئة هو في ضرارة الشيطة يعني يا رائعة أحسن ضمعات منهم ما عاد امراضين يقومون فإما لنهض النبي فإما منهم انتقوا قال الله إذا تهتناك يا محمد وما تنتقى منها من ضمع فحنا بان انتقى منهم له منه بعض وفاسك إذا لهبنا بك محمد خان انتقى منهم له كنت أستغل أفضل نفهمها من الله والعذاب، لكن عذابهم ما قد حال إن جاء و حي فانت باطلون و قم التنسحنا بانتك منهم فإن ما نذهب النبيك فإن لا منهم منتدين أو نريلنك الذي وعدناهم فإن عليهم مكتدرون و الذين جاء حي فإن أسقار مرحب عذابهم إذا ذهبنا بإطلاق بانتك منهم و جاء و عادك حي فإن فإن الذي وعدناهم فالله مكتدر على عذابهم فاستمسك بالذي اوحي عليك تكبأ في دينك وتمسك في ما انت عليه من, ال... من توحيد الله ودين الحق و... والهدادة فيه والأوحى الله عليك فاستمسك به انك على صراط المستقيم يعني لا تفتر عزيمة بحين محدرة ضيئ منك تفتر وتفرد تتحطم حت عيالك وشت واستمسك بالذي اوحي عليك انك على صراط المستقيم ولا حد اتبعه أنت على الحق وعلى الهدى وإنهم لذفروا لك ولي قومك وسوف تسألهم القرآن هذا لي وحينا ذلك يا محمد قول ذفر لك ولي قومك قاله يرفعها لكم في الدنيا وشرح لكم لقومك وسوف تسألون عن هذه النعمة هذه نعم الله بها عليكم ما قبلتوها المشيكين هذه نعمة من الله أنعم بها عليهم القرآن والوحي والدين وشرح لهم لأنهم استجابوا قراش شرح شرحهم إلى عند في الدنيا ليشهد في الله الدنيا وفي الآخر يرفعهم أنهم يقولون لك أقولي جومي فسوف سوف حين آمن علي بيطالب الأول نبوة النبي أنه أول الناس الله له شرف عظيم فبقى. شرف ما جمع وفضل وضرب حين ما رضيت أنعم الله عليه عظيمه قال له ذكر المهم يعني شرف عزه في الدنيا لكن ما قبلوا ما قبل. ويجوز السؤال عن هذه النعمه هذا الشرف العظيم دي اولادكم الله انعم عليكم يا قرش ورضياكم شرف الدنيا وشرف الاخره وفضل الدنيا وفضل الاخره واش امر الله من قبل اني من دون الرحمن آلهة قال الله الشرك هذا ما هو دين أحد من الأنبياء. ما أمر ااا مشهد يشركوا بالله في التقوى من دون الله. من يسأل قال الله الناس الأل Quran وصلى الله عليه وسلم رسل الناس هو هو أحد أهل العلم اهل العلم أهل العلم رسالة أهل العلم قال أهل العلم في هو به هو به نبي أرسله الله بدين الشرك. يا الله نه... نبي نهيز أت وسأل من أرسلنا من المكان من أرسلنا أجعلنا من جم الرحماني آل هات والله قد أمر أحد من الأنبياء بشف لا ما بشف ولقد أرسلنا موسى بأياتنا إلى في العون أو شاء الله موسى بأيات بأيات واضحة لا في العون أو ملاه فقَالَ أَنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بَأَيَاتِنَا إِلَى هُمْ مِنْهَا استهزاء تكبروا تعالي ونكفروا بحشارة المسيح ما ربهم يؤمنوا ونجيهم من آية الله يكبر من أختها آل في العالم. إن شاء الله لديهم موسى بآياته وكذبوا وقالوا من الساحل لقوا من الساحل يلحقوا من دعايته ويسخروا منه وقال الله ما نجيهم من, من آية الله يكبر من أختها يبدوا الله آية دل على صدقه وعلى نبوته وأنه رسول من عند الله وما بيقول آية بعد آية آية بعد آية آية بعد آية فأحذنهم بالعذاب لعلهم يرجعون ياخذ من الله العذاب إذا بدهم عذاب الدنيا ياخذ بالعذاب العذاب عليهم الجراد أكلهم الجار أهم عليهم الضفادع والدم والق والقمل وبيقولون النبي قالوا يا إلهي الساحر أدرى أنا ربك بما عهد عندك إننا لمحتجم قالوا ارفع عنها هذا البراء وبالستدي وبالؤمن به ودع الله ورفعه ما رضي وحبنا ما الله الثاني آية وقالوا ادعى ربك ودع الله لهم وكشفه عنهم فلما كشفنا عنهم العذاب هم من كتوق برجعين بالجعي كتوق ويخدعوا ويخلفوا وعدهم إنما يستدوا وما رضي يستدوا فلما كشفنا عنهم العذاب إله من الله يحب العذاب يحب العذاب يعني يعني يجي شنو لا هي بالعده اللي اذا بدهم هي بنصلح عليهم الطوفان والجراج والقمم والوفاج الطوفان يعني انا اني يعني شيء قوي يعني بيجي يدمر يدمر مزاجي شيء قوي وما خلاني ادراعه سحب مزاجي اه مو وقعد على الاراضي الزراعيه بيمشي فوقها ما قال هدعوا الله يشفع عنا ينفع عنا الطوفان احنا طالبين دع الله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 ونجى في العالم في قومة قال قومة قال يا قومي أليس لي منكم مسرى قال ملك على مصر وهذه الأنهار تجري من تحته النيل أفلا تبصرون ما بتروها إلا وعلى مصر والمصر والأنهار من تحته أم أنا خير من هذا اليوم ما قال ما أبدان أفضل ونفضل أنا أولى الذي هو مهين. ونفضل أنا أول موسى الذي هو مهين ولا إكاد مبين ماهي ما أشيل موسى؟ عرفت ما بس بور. أنا كل موسى لا أختار موسى يعني أنا ملك على مصر ولن أطيل من تحتي وموسى مظلومين أنا أشيله ولا يكاد يعني لأنهم ما هو ما هو فصيح اللي يفعل ما, جاب ما عليه اسمره من ذهب جاء معه ملائكة مجدلين قالوا لهو نبي صد ما مجادة مردعة بثياب مرجعه وصوف وجنود خبيرة رحم الله لماذا لهو نبي صد إنه جنة أسود رحم الله قالوا له جنة ملائكة يحفوظه يسير يبلغ رسالة إلهو نبي صد قالوا لهو نبي صد ثياب مردعه وحالك فاستخفى دومه فأطاعه يعني أستغفى لهم بدون مجبر و وجدوه الخيطاء وصدقوه وأحقابه مجابل هذا فأطعوه اتبعوه ماذا اتبعوه موسى إنهم كانوا قوم فاسقين قومتهم قوم فاسقين فمددين على الله ومهن الله فجعلهم سلفوا مثلا للآخرين وعذبهم وجعل الله وجعلهم سلفوا وعبرهم جباجوا بعثهم يعني, يعني تعوى الناس بهم لا عايزة بلغتهم يجي عليهم مثل ما ولما وجدوا يقوم بذلك ان يكون هناك افضل منهم يسجل ويعلمون انهم يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا الله قال يكونوا قال يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا المشركين بعد في النار هم والالهة حتى كندي بيعبدوها يعبد <تصفيق> الشياطين ويعبد الجن ويعبدو فا خلنتوا ياهم جهنم لا من حين الان؟ سيحون ما ذيك الساعة وراح يجيء من النبي فراح ونشكل أفضل او أو عيسى عيسى من بده يقول هذا بعد في الجنة ما راح النبي ما ضربوه لك إلا جيت الله. يعني ما بلا ما ما بلحظهم وجدل يقولون من داري أنه ما يشكي عيسى مثل أتيها عليه ما ما هو فيها فهموا من حسمون ما هم براش براش جدل اللي عبد أن عمل عليه عيسى وجاءناه مثلاً بن إسرائيل الله عبد بني إسرائيل فؤاد يعني ما هو من من اللي بعدهم الله في جهنم ولو نشاء ولجعلنا منكم ملائكه في الارض يحفظون. الله نشاء أيها الناس نحن من الجالب لكم ملائكه في الارض يحفظون. نحن لكم نحن ملائكه في الأرض يحفظون. إنها علم الساعة خلاص تقول هذا أصله مستقيم. أيسا قال علم الساعة يعني على من في التفاصيل رأيه. إنها على من الساعة كان إحياء الموتى، كان إحياء الموتى. قالك ما هو الأفضل؟ يحيي. لا الموتى. ما يسميه يروح يحيي. آه يمين وراء يحيي مع وعرف الناس الموتى وأنه يحيي الموتى. قال الله لعث شكوا في الساعة، الله يحيي الموتى. ثلاث تمترون بها فلا تشكفوا فيها ما جاء من عيسان الاسبري أنه في الموتى بإذن الله تدروا أن الله من هذا العظام يا رمي لا مهلا تبصي عهل نبي اسبري يعني جدا جليل قال أن الله عليكم شيئا جديد إنه باي يحيي الموتى إنه باي يحيي الناس بعد ثلاث تمترون بها فلا تشكفوا فيها وعيسان كان مثل يعني وهذا مفترض عنه والناس دارين جمعة احتمل أنك أنت لأن النبي خال الموتى والتبعوني هذا صراط مستقيم الله النبي قال ومشكين التبعوني هذا أدين الحق اللي بدعوكم إليه ولا يسألنكم الشيطان قال لا يؤمنون بالشيطان عن هذا الدين التبعوني ولا س ولا يغويكم الشيطان فيتبع الشيطان انه لكم عدو مبين، هل لكم عدو ما بلا بيبعكم إلى الهلاك وإلى الضلال وإلى العذاب غادت تقرب تعوته تبعوني هذا هو الدين الحق الذي ولما جاء عيسى بالبينات حين جاء عيسى قومه بالبينات قال قد يأتكم بالحكمة قد يأتكم بالعلم ودينا الحق. ولنبين لكم بعض الذي تختلفون فيها فان بل بالدين العلم والحكمه وجاء لدين البين بعض الذين مختلفين بني اسرائيل ان ارسل الله الى بني اسرائيل وجاءوا تختلفوا قال هذه تقبل العلم والحكمه ولاجل بين لكم الحق فيما اختلفتم فيه ادعينا الحق فاتبوا الله واطيعوا فانهم اتبوا الله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 هؤلاء الذين عباره عن اعظم يومين عليه قال كل العظيم هو يعني كفروا ولا قالوا هل يظنون اي ساعة ان تأتيهم طرحتهم لا يشعرون ما... لا الساعة مهم وما, هم... وما قال إنها بس أكلوا من هم لا يشعرون. الأهل لا يوم القيامة إن بعضهم البعض عدلون، إلا المبتلين. قال عبادي الأهل لا يوم القيامة حين يبعثهم الله من جذورهم يخشهم. قال يوم الأهل لا يعني الأصدقاء. قال ما أحد يوم القيامة. عوهم البعض عدلون. الأهل لا. إلا المبتلين لما المبتلين ما ما ما متعدلين، ما مصدقين وراء بعضهم يا عبادي لاحظن عليكم الأمور ولا تحزنون. يا عبادي أنتم حبذا عبادي يطيعون الله يتقوى ويطيعون لا يأمنهم الله من القيامه بل الله خفون عليهم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين كان آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين يعني منقادين وطائعين من لله ويدخل الجنة أنتم وأزواجهم تحبرون أنتم وأزواجهم تدخل الجنة تحبرون على سلام ودخل الجنة يتقاوف عليهم بالسحاف من ذهب وأقوى أصحاب اللي هم ذهب صحته إحنا وأقوى حاجة الشرع. وفيها ما تشتهي الأنفس الجنة وسلبوا الأعين وأنتم فيها حاين يعني فيها جميع عمل الدات وسلك الناس ويسمونها بينما أنتم تعملون قال هي أعطاك مرات سلبت عملك مصالحة لهم فيها فاتحة كثيرة ومنها تأكلون كثيرا الله صلى الله عليه وسلم يأكلون منها في العنو فيها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدين المؤمنين بعضهم الله بعضهم فجلناه ومن كانت الشيار الأنفس قال من المجرمين فهم في عذاب خالدين لا يفتروا عنهم لا يخفف علم العذاب وهم فيهم مبلسون وهم فيهم متحيرين معذبين وما ظلمناهم ما عضلناهم ولا حيتخلوا الجنة، ولكن كانوا هم الضالين، هم هم يظلمون قسم، بتكاد من المعاصي أو الله تمرض وترفض، ونادوا يا مالك ويرضعينا ربه، بين بين جمالك حازل النعمة والملحمة، قالوا يرضوا على ربنا، وبوتنا خلاص يعني، قال إنهم ما فيهم ما بشيلوش فيها، ما بلا خود. لقد جئناهم بالحق. لا يعني قد جاءنا بالحق في الدنيا. ولكن أخوهم من كاره. كاره شو الحب؟ ونفرتوا منه وكذبتوا به ولكن لاحنا من بالحق كاره. أن أطرم امرا إنما بريء هذا المشكين. يقول الله النبي إذا أطرم أمر قرأ يشكرونك يا محمد. في أضرام أمر ودبروا لك مكيدة وحياة ليش فيها؟ تجمعوا معهوا ودبروا أمر أهلها محمد أهل دينه أم أضر أم أضرام أمر فإنهم يبلمون فالله إحنا ما يعني ما ما ليدهن الله هو أعظم منهم كيد الله أعظم من كيدهم جاء خالد جاء محمد الله أعظم من كيدهم إذا أضرام أمر فالله ما يبلم أمره أعظم من أمره يخيط أعمالهم أم أضر أم أضر أم فإنهم بريون أم يحسبون أننا نصنع السرّهم ونجاهم قال وش نحن بقدروا إن الله ما بيزمع سلفهن يسارح يسر بعضهم إلى بعض وحين يتناجو بعضهم يتحاور عندهم ما بنجروا عندهم إن إحنا ما بنسمعهم بلا والله سبحانه وتعالى يكتبون قال والله فلا إننا بنسمع مع أن عبد الله يكتبوا كل كلمة تخرج من أفواه المجرمين يسجّبها يعني حنايا هجم منهم ايه يفالق والله الله باغي الكل جاء تاجر النبي هباجيته يا ابو لم امر الله باغي الامر يا سفه ما دي برمز يا قوه بالمصادر ما يعني ما عايزين يقتلوا أمر النبي ولا يهاجموا انسف الدين قل ان كان الرحمن ولد فانا اول العادين عارف ايش يعني إذا ما ولد فلا أول من يرضيهم لا خلنا معه ولد سبحان رب السماوات يعني تعال الله رب السنوات الأرض رب العزة عم عما سلف على ولد الله متعال رب السنوات الأرض رب العرش اما يصفون يعني عن قولهم الله ولد الله متعال ومسجد مسندح ما ولد فلا هم يخوضوا أتركهم خلهم يخوضوا يا عبو برش يقولون معه الأرولد أن الملائفين هم بنات الله خلهم يخوضوا في بعضهم ويرعبوا في دنياهم حتى يوالغوا يومهم الذي يعدونه لما يخينا الوقت الذي يجد أذل الله أنه يأخذهم عذاب فيه وهو الذي في السماء اله وفي الأرض إله وهو الحكي الله هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض هو الإله المعبود في السماء وفي الأرض لا هو الاله اللي عبده في السماوات والارض حق تحدد هذه الوديه ونبداه هم حاكمين من علم هو في السماوات والارض يعني منافع الله سبحانه وتعالى كثرت منافعه عبادته كثرت عناهم عليهم الله هم في السماوات والارض ما بينهم وعندهم علم ساعه ما يقلعها. ه في السماء وراء الأرض. عند الله رح يجمع السعة وإليه ترجعون. أيها المخلوقون الجن والانس والملائكة. ترجعون إليه وما والجزاء. ولا أن كل الذين يدعون من دونه شفاعة. إنما الشهيد من حدوهم يعلمون. ولا أن أحد شفاعة عند الله يوم فيها. الاصنام دي بتقول فيها لك شفاعه لك عند الله ما معها شفاعه. لا تملك الشفاعه ما معها شفاعه. تلاعت تقترب إنها بشفاء لكم ولا بسد لكم في ما هي نحن ما أحد منك عند الله يوم القيامة. فالاصل ما منك شفاعة. إلا من شهد بالحق الحق هم يعلمون. ما بالأدلة يشهد بالحق يمكن ان الله إِنَّا مثل مِنَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلائِكَتَهُ وَالْأَنْبِيَاءُ. ولا إن سألتهم من حلق من حلقهم لا يقول إن الله المشيخين. قال إلا سأثن من هذه حلقة ما يا له الله قال الله فألا يفكون كيف يصرفوا عن عباد الله لا عبادة العصرات ما مع عندهم معترفين إن الله بخلقهم وقيله يا ربي إن هؤلاء قولوا لا يؤمنون فاصلح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون فإنهم عبد الله تعالى عنده علم الساعة وعنده ان لله يا رب وحماك صدرنا بقولها إنها الى اي يوم الله, يقوم الله يقوم يوم القيامه عند الله على عن يوم القيامه ومتى جاء هذا الوقت يا الله لا عنهم وقولوا سلام من تعلمون قال الله النبي فسر عن قريش الذين يكذبونك ويا دون اصلع عنهم ولا تآخذهم ولا تجازيهم وقولوا سلام يعني انتركها ما انا يعني ما هو لحولكم مني بكر غير السلام والسلامة فسوف تعلمون أنتوا بارجع تعلموا يعني عاقب تكذيبكم فأنتوا بارجع التربى الصدق في مكتة ما لحن انتوا في قرور وانتوا في فضال ما داري. في دارين لحن انتوا بارجع وانتوا في مكتة حن تدرم. شكرا لكم بالهذا ودعوا اني نبي صادق